بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ك ث ش ه و ن س ا ء و ا ت ق و ا ا ل ل ه الذي ت س ت ق و ن ب ه و ا ا ل أ ر ح م إن الله ك ا ن ع ل ي ك م ت ق و ن ه و م أ م و ا ل ه م ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا ت أ ك ل و ا اموالهم إ ل ى أ م و ا ل ك م إ ن ه كان حوبا كبيرا و إ ن خفتم أ ل ا ت ق س ف و ا في اليتامى فانكحوا ما ط ا ل لكم من النساء ث ن ى وثلاث ورباع ف إ ن خفتم أ لا تعدلوا ف و ا ح د ة أ و ما ملكت أ ي م ا ن ك م ذلك أ د ن ان لا تعودوا و ا ت ا ل ن س ا ء صدقاتهن ن ح ل ة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتس فها اموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها لهم قولا معروفا وابتنوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاع فان انستم منهم رشدا فادفعوا إ ل ي ه م اموالهم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 مما قل منه أ و ك ث و ا نصيبا م ف ر و ض ا و إ ذ ا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لم تركوا من خلفهم ذ ر ي ة ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون أ م و ا ل ا يتامى و م ا ي أ ك ل و ن في بطونه النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ف إ ن كن ن س ا ء فوق اثنتين فلهن س ل ث ا ما ت ر د و إ ن كانت و ا ح د ة فلها ا ل ن ص و ل أ ب و ي ه لكل واحد ما ل س د س مما ترك إ ن كان له ولد ف إ ن لم يكن له ولد وورثه أ ب و ا ه فلامه م منه ل ل له س س فإن ف إخوة كان ا ل س د س من بعد وصيه يوصي بها أ و د ي ن آ ب ا ؤ ك م و أ ب ن ا ؤ ك م لا ت د ر و ن أ ي ه م اقرب لكم نفعا ف ر ي ض ة من الله إ ن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك اثوالكم إ ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولهم فلكم الربع مما تركوا من بعد وصيه يوصين بها اودين ولهم الربع م ا تركتم ان لم يكن لكم و ل د ف إ ن كان لكم ولد فلهن السنن مما تركتم من بعد و ص ي ة توصون بها أ و دين وإن كان رجل يوم اسماء الله كانوا أكثر الحسنى من بعد وصيه ي و ص ي بها او دين غير مضار و ص ي ة من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص ي الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم ف إ ن شهدوا ف أ م س ك و ه ن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أ و يجعل الله لهن سبيلا و ا ل ذ ا ن ي أ ت ي ا ن ه ا منكم ف ا ذ و ه م ا ف إ ن تابا و أ ص ل ح ا ف أ ع ر ض و ا عنكم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 وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت آن الان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 ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ي أ ت ي ن بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن موسوعه ى أن ت ك ر ه شيئا ج ل ل ل ا فيه ي خ ر النابلسي كثيرا و أردتم س ت للعلوم ج الاسلاميه ن ر ا ت ف ت م و ذ و ن ه ا ل ن ا ب ع ض ك م إ ل ى ب ع ل و أ خ ذ ن م ن ك م م ث ا ل ا غريصا و ل ا ت ن م ي ه موسوعه ا ا ل ن س ا ء إ ل ا ما قد س ل ف إنه كان ي للعلوم ق ت ا س ا ء س ب ي ل ا م ت ع ل ي ك م م أ ه ا ت ك م و ب ن ا ت ك م وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائكم اللاتي في ح د و ر ك م من نسائكم ا ل ت ي دخلتم بهن ف إ ن لم تكونوا دخلتم بهن فلا نباح عليكم و َ ح َ ل َ ا ئ ُِ أ َ ب ْ ن َ ا ئ ِ ك ُ م ُ الذين ََِّ من ِْ أ َ ص ْ ل َ ا ب ِ ك ُ م ْ وان َ تدمعوا بين َ الافتين َِْ الا َّ ما َ قد َْ س َ ل َ ف و إ ِ ن َّ الله ََّ كان ََ ا ل م و س و ع ن ا ل ن س ا ء إ ل ا ما ملكت أ ي م م ا كتاب ا ن ك للعلوم ه ي ك م أ ح ل ل ك م ا و ر ا ء ذ ل ك أن ت ت ب و ا ب أ م و ا ل ك م م ح ص ن ي ن غ ي ه ف م ا ا س ت م ت ع ت م ب ه منهن فآتوهن أدورهن النابلسي تراضيتم للعلوم الاسلاميه ومن لم يستطع منكم قولا أ ن يمتح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعدكم من بعد فانتحوهن باذن اهلهن و آ ت و ه م اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات, محصنات غير مسافحات ولا متخذات أ خ د ا ن فاذا احسن فان اتينا بفاحشه فعليهن نسكما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا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 ن س ا ء نصيب مما اكتسبوا و ا س أ ل و ا الله من فضله إ ن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين ع ا ق د ت أ ي م ا ن ك م فاتوهم نصيبهم إ ن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قواه ن ع ل ى النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أ ن ف ق و ا من أ م و ا ل ه م فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجوهن في المضائع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهم إ ن الله كان عليا كبيرا و إ ن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أ ه ل ه وحكما من أ ه ل ه ا فابعثوا حكما من أهله, وحكما من أهلها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أ ه ل ه ا ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما إ ن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ا ن س ا و ل ذ القربى واليتامى والمساكين والجارب القربى والجار ب ا ل ق ر والجار ب ج ن ب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت أ ي م ا ن ك م إ ن الله لا يحب من كان م خ ت ا ل ا فخورا الذين يبخلون و ي أ م و ن الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله و أ ع ت د ن ا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أ م و ا ل ه م رؤاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ومن ي ك ن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آ م ن و ا ان ل الآخر ي و و م أ ف ك ر الله وكان ا لا ل ل ه بهم م ع ي إن الله لا يظلم مثقال ذره وانته حسنه يضاعفها ويؤتم اللذنب أجراً عظيمة. فكيف إ ذ ا جئنا من كل أ م ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ ي و ل الذين كفروا وعصى الرسول لو تستوى بهم موسوعه النابلسي لا للعلوم ا ت ل ا و ل ا ج م ي ه ولا ذنبا إ ل ا عابر سبيل حتى ت غ ت س ر و ا و إ ن كنتم مرضاء على سفر أ و جاء احد منكم من الغائط أ و لا مسكن النساء ف ت ي م و س و ع ي د ا ط ل ب ا فامسحوا ب و و ج ه ك م ل س ي د ي ك م إن ا للعلوم ه كان و ف ا أ ل م ت ا س ل ى ا ل ذ ي ن ه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 من الذين نادوا ي ح ر ف و ن الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ل ي م ب أ ل س ل ت ه م وطعنا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 فنردها على أ د ب ا ر ه ا أ و نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان أ م ر الله مفعولا إ ن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 كيف يفتغون على الله الكذب وكفاده اثما مبينا الم تر إ ل ى الذين أ و ت و ا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجلس والطاغوت ويقولون, ويقولون موسوعه النابلسي ذ ي ن و للعلوم ا الاسلاميه ن ص موسوعه ن الملك فإذا لا ي ت ن ن ا ا ل لكيرا ي أم ح س ن الناس ل ى ما ت م ا ل ل ه م ن ف ض ل ه فقد ت ي ن ا آ ل إ ب ر ا ه ي م ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ا م ي ن ه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 كلما نضجت جلودهم بذلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إ ن الله كان عزيزا حكيما والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات من من تجري ت ت ح خالدين فيها أ ب د ا لهم فيها ازوال مطهره وندخلهم ظلا ظليلا ان الله ياموهم ان تؤذوا ب ا ا م ا ن ا ت ل ى اهلها و إ ذ ا حكمتم بين الناس أ ن تحكموا بالعدل إ ن الله ن ع م م ا يعظكم به إ ن الله كان سميعا بصيرا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول و أ و ل ي ا ل أ م ر منكم ف إ ن تنازعتم في شيء ف ر د و ه إ ل ى الله والرسول إ ن كنتم تؤمنون بالله واليوم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 الى الطاغوت وقد غمروا أ ن يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا إ ل ى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصد عنك صدودا فكيف ا أ ص ا ب ه م مصيبة م ب ا قدمت أيديهم ثم ج ا ء و يحلفون ك ب الله ثم ج ا ء و ك ي ح ل ف و ن ى بالله إ و س و ع ه النابلسي للعلوم ي ا ل ا س ل ه م فأعرض ن ه م و ا ه م ا ء الله م ق و ل الحسنى وما أ ر س ل ن ا من رسول إ ل ا نطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما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 ولو أ ن ا كتبنا عليهم أ ن ق ت ل و ا انفسكم أ و اخرجوا من دياركم ما فعلوه إ ل ا ق ل ي ل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 و َ إ ِ ن َّ منكم ُِْْ لمن ََ ليبطئن ََُِ ف َ إ ِ ن ْ أ َ ص َ ا ب ت ك ُ م ْ م ُ ص ِ ي ب َ ة ٌ قال ََ قد َ انعم َ الله َُّ علي َََّ إ ِ ان لم ك ُ م ْ معهم ََُْ شهيدا ًَِ ولئن ََِْ أ َ ص َ ا ب َ ك ُ م ْ فضل ٌَ من الله ليقولنك أ ن لم يكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم ف أ ف و ز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشقون الحياه موسوعه النابلسي ل ل ت ل أ و ي غ ل ب ف س و ل ا م ي ه أ ر ا ع ظ ي م ا م ا ل ك م ل ا ت ق ا ت ل و ن فيه اسماء ل ي ن ل ل ل ر ج ا ا ا و ن س و الله ا ن ذ ي يقولون ن ربنا أخرجنا من ذ ه ا ل ق ر ي ة الظالم أهلها و ج ح ل ن ا من ى وليا و ج ع ل لنا من لدنك نصيرا الذين آ م ن و ا ي ق ا ت ل و ن في سبيل الله والذين كفروا ي ق ا ت ل و ن في سبيل الطاغوت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 ف ل م اسماء كتب ع ل ي الله م يخشون ا ل ن ا س كخشية خ أشد ش الله أو ن ى وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أ خ ر ت ن ا إ ل ى اجل قريب قل م س ا ع الدنيا قريب و ا ل آ خ ر ة خير لمن اتقى ولا تر لهون فتيلا أ ي ن م ا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده و إ ن ت ص ب ه م حسنه يقولوا يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه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 بشيءه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعتهم ف إ ذ ا بردوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون ف أ ع ر ض عنهم و س و ك ل على الله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 موسوعه إلى النابلسي للعلوم م منهم ن ه ن ه م و ل ل ا ل ا ل ل ه ا م ي ك ه ورحمته لاتبعتم الشيطان إ ل ا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلم إ ل ا نفسك وحر ِ ض ا ل م ؤ م ن ي ن عسى الله ان ي ك ف ب ع س الذين كفروا والله أ ش د ب أ س ا ً و أ ش د تنكيلا ً من يشفع شفاعه حسنه يكن و له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مكيدا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها اوردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إ ل ه إ ل ا هو ليجمعنكم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لا ريبتي ومن أ ص د ق من الله حديثا فما لكم في ا ل م ن ا س ق ي ن فئتين والله أ ر ك س ه م بما كسبوا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 لا ا ي ه د ولا ا في ي س ب ل ل ه فإن تتخذوا و و فأخذوهم و ل ا ل و ه م وجدتموهم ت ولا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون إ ل ى قوم ب ي ن ك موسوعه ا ل ن ا ت ل و ك م أو ي ق ا ت ل و قومهم و ل و ش ا ء ا ل ل ه ل س ل ه م ع ل ي ك م ف ل ق ا ت ه ف إ ن ا ع ت ذ ل و ك م فلم يقاتلوكم و أ ل ق و ا إ ل ي ك م السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون اخرين يريدون أ ن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إ ل ى ا ل ف ت ن ة اوكسوا فيها ف إ ن لم يعتزلوكم و ي ر ق و ا اليكم السلم ويبفوا ايديهم ف ق د و ه م وقتلوهم حيث هدفتموهم واولئكم جعلنا كان أن يقتل مؤمناً إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير ر ط ب ة مؤمنه و د ي ه مسلمه إ ل ى اهله الا أ ن يصدقوا ف إ ن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير ر غ ب ة م ؤ م ن ة و إ ن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ف د ي د مسلمه إ ل ى أ ه ل ه وتحرير ر غ ب مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا ف ج ز ا ؤ ه ا جهنم خالدا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 من لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ا تقولوا ل القى اليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض ا ل ح ي ا ة الدنيا فعند الله موانئ ك ث ي ر ة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره للضرر ا ا ل ج ا ه د و ن في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أ ج ر ا عظيما درجات منه ومغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم لملائكه ظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فدهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت نصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء ولولو ا لا ي س ت و ن حيلة ع ه ا و ن س ب ي ل فأولئك س ي ل ل ه أن ي ع ف و ع ن ه م و ك ا ن ا ل ل ه ع ف و ا و م ي ه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إ ل ى الله ورسوله ثم يدرك موسوعه أ ج على ا ل ل ه و ك ا ن ا ل ل ه غفورا س ي م ضربتم ا وإذا ا في للعلوم أ ر ض ف ي س ي ك م جناح أن ت ن الاسلاميه ص ل ة موسوعه النابلسي ف ل م ع ل و م ا ل ا س ل م ا ف ة م ي ة وليأخذوا أسلحتهم ف إ ذ ا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاخذوا طائفه أ خ ر ى ل ن يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم و أ س ل و ع ه ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ت غ ف ل و ن عن أ س ل ح ت ك م وأمتعتكم ي م ي ل و ن ع ل ي ك م ميلة ا ح د ة و ل ا س ل ا ع ل ي ك م إن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 إ ن الله لا يحب من كان خوانا أ ك ي م ا يستخون من الناس ولا يستخون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يضامن القول وكان الله بما يعملون محيطا ها انت هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله علي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 ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسر اثما فانما يكسره على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يفسد خطيئه او اثما ثم ي ر غ ي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمه ت لهم رائفة منهم أن ي ض ل وما ك و يضلون إ ل ا أ ن ف س ه م وما ي ظ ل و ن ك من شيء و أ ن ز ل الله عليك الكتاب و ا ل ش ك وعلمك اسم تكن تعلم وكان فضل الله الرحمن ا ي الرحيم ا ل ج و ء الثاني موسوعه النابلسي و ف ن أ للعلوم ظ ي ن ي ش ا ف ا ل ر س و ل من م بعد ا ت ب ي ن ل ه الهدى ويكتب واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى َََّ ونصله َِ جهنم ََ وساءت ََْ نصيرا ِِ ن َّ الله ََّ لا َ يغفر َ ن يشرك ََُْ به ِِ ويغفر َ ما َ دون َُ ذلك ََِ لمن َ يشاء ََ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 وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفقودا ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن آ ذ ا ن الانعام ولامرنهم ولئن م ر ن ه م فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدون الشيطان إ ل ا نورا اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر طالبين فيها أ ب د ا ً وعد الله حقا ومن أ ص د ق من الله ك ي ل ا ليس ب أ م ا ن ي ك م ولا أ م ا ن ه أ ه ل الكتاب من يعمل س و ء يجزيه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يهلهون نصيرا ومن احسن دينا ممن اسلم و ج ه و ا لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ا ب غ ر ا ه ي م خليلا ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا ويستهكونك في النساء قل الله يؤتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في كامل نساء ا ل ل ي التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوا و ا ل موسوعه س ت ض ع ف ي ن ا ل م ت ف ي ن م النابلسي و ل د ا وأن و ت ق م ا ق ط و م للعلوم ن فإن غير الاسلاميه وان امراه خافت من بعدها ملحودا او إ ع ر ا ض ا فلا نلاح عليهما ان يصالحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح و َ إ ِ ن ْ تحسنوا ُِ و َ ت َ ت ُ و ا ف ِ ن َّ الله ََّ كان ََ بما َِ تعملون َََُْ خبيرا ًَِ ولن ََ تستطيعوا َََِْ ن تعدلوا َْ بين َْ النساء َِ ولو ََْ حرصتم ََُْْ فلا ََ تميلوا َُِ الميل ف ت ذ ع و ه ا كالمعلق و إ ن تصلحوا وتفتحوا ف إ ن الله كان و ف و ر ا رحيما و إ ن ي ت ف ر ط ا يغني ل ل ه كلا من سعته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 وكان الله سميعا بصيرا يا ايها الذين آ م ن و ا كونوا قوامين بالكسف شهداء ان ي غنيا او فقيرا فالله اولادهما فلا ت س ت ب ع الهوى ان ت ع ذ ل و ا وان تلوا او تعرضوا ف إ ن الله كان بما تعملون خبيرا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 موسوعه النابلسي ل للعلوم ا ك ف ر و ا ثم م آ ن و ا ثم ك ف س ل ا م ي ه لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بسر المنافقين لهم عذابا أليما لأن لهم الذين يتخذون الكافرين أولياء فيبتغون عندهم ا ل ع ز ة ف إ ن ا ل ع ز ة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أ ن إ ذ ا سمعتم آ ي ا ت الله ي خ ف ر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم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 الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين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 إ ل ى ا ل ص ل ا ة قاموا س ا ل ا يراءون الناس ولا يذكرون الله إ ل ا قليلا م ذ ب ذ ر ي ن بين ذلك لا إ ل ه هؤلاء ولا إ ل ه هؤلاء فلن تهد له ل تهد س ب ي ا يا أيها الذين آ م ن و ا ء الله ا ل ل عليكم ه س ل ط ا ن ا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 وسوف يؤت الله للمؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم و آ م ن ت م وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء يحب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 إ ن الذين يكفرون لله ورسله ويريدون أ ن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أ ن يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آ م ن و ا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أ ح د منهم اولئك سوف نؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا أ ذ ن الله جهره أ خ ذ ت ك م ا ل ص ا ع ق ة بظلمه م ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتكم البينات فعفونا عن ذلك و آ ت ي ن ا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقه ب م ي ث ا ق ه م وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السرس و أ خ ذ ن ا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميساقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأم بغير وقتلهم ا ل أ ن ب ي ا ء بغير حق وقولهم قلوبنا غلوا بل ق ب ع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إ ن ا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما ن م لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا برفعه الله إ ل ي ه وكان الله عزيزا حكيما و إ ن من أ ه ل الكتاب إ ل ا ليؤمن النبي قبل موته ويوم ا ل ق ي ا م ة يكون عليهم شهيدا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 واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن الراسخون في العلم منهم ولمؤمنون ا يؤمنون بما انزل إ ل ي ك وما انزل من قبلك ولمقيمين ا الصلاه ولمؤتون ا الزكاه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 ورسلا لم نقصصهم عليه وكلم الله موسى تقيما رسلا مبشرين ومنذرين ل أ ل ا يكون للناس على الله ح ج ة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما انزل إ ل ي ه انزله بعلمه والملائكه يشهدون و ك ف ى ب ا لله شهيدا إ ن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إ ن الذين كفروا وضلوا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إ ل ا طريق جهنم غالبين فيها أ ب د ا وكان ذلك على الله يسيرا يا أ ي ه ا الناس قد جاءكم الرسول بالحف من ربكم فامنوا خيرا لكم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 إ ن م ا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته فلقاها الى مريم و غ و ح منه ف ا ب ر و ا بالله ورسوله ولا ت ق و ل و ا س ل ا ث ه له خيرا لهم انما الله اله واحد سبحانه أ ن يكون له ولدا له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا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 فاما الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فيوهيهم اجورهم ويزيدهم من فضل ه واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أ ي ه ا الناس قد جاءكم برهان من ربكم و أ ن ز ل ن ا اليكم نورا مبينا ف أ م ا الذين آ م ن و ا بالله و ا ع ت ص ر و ا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم إ ل ي ه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام ان امهلك ليس له ولد وله اخت فلها رزقها ترى وهو يرثها إ ن لم يكن لها ولد ف إ ن كان ت ا ث ن ت ي ن فلهما ا ك و لسان مما ترى و إ ن كانوا إ خ و ة رجالا ونساء ف ل ذ ك ر مثل حظ ا ل أ ن س ي ي ن يبين الله لكم أ ن ل ف ض ل ه ا ك ت و ر محمد راتب ا ل ي م